أشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله وسلم وبرك عليه وعلى آله وأصحابه من تبعهم داهو إلى يوم الدين الإخوة في القرآن يحتاجون إلى أن يكونوا أكثر عملية وأكثر حرصا وجهدا بمعنى إذا غاب الشيخ لأي عارض لابد يكون في تصرف يعني إحنا خمسة ولا ستة بنحفظ مع شيخ شيخ مقاشر أستطيع أنك تقول لي الله جماعا نسمع لبعض حتى لا نضيع اليوم صعبه ولا محتاجة قدر من الذكاء يعني غير موجود هل بدأ حرف فقط أنت جالس وعملت أنا مليش دعوة منتظر الشيخ اللي مداش على دماغك كله هو مين اللي يحفظ أنت الشيخ يعني وسيلة يعاونك خليك يعني حريص خلاص خد يا فلان سمع لي وانا سمع لك يوم فلان الثالث شاف كذا يجيب الرابع سمع لي وانا سمع لك ومشينا احنا حفظنا القران كله كده بفضل الله عز وجل مع الاسف وجدنا وجدنا حد بيتابع ولا شيخ ولا اي حاجه تدور على اي فلان يمشي معك جزء واثنين وثلاثة وبعدين سافر ولا زيه دور على واحد تاني وهكذا حتى اذكر اخر احفظت معه يعني عرضت له ظروف او دخل مسابقه او حاجة و وجدوا يقولون لكل متسابق من شيخك احنا كنا طلبه لسه مع بعض فسال لي فانا قلت لو قالوا لي من شيخك كنت هقول انت انا لا كنت شيخ ولا حاجه بس قال لي لان اكتر واحد يعني قطعت مع شوطا نعم فتعرف تصرف نفسك لو انت حريص الحريص يوفق وغير الحريق خلاص على نفسها جاند براقش لا يضر إلا نفسها فأنا لا يعجبني أبدا الأخ الجالد فاتح المصحف ومستني وبعدين يأتي بأي وإقول لي والله الشيخ لم يجعش بقاله ربع تيام يا أخي انت مالك ومال الشيخ جاء ولا مجعش ولا اتصررس مالضيعش وقتك تقضي ربع تيام على نفس الربع وشوف الزكاء اعتقد المسألة تحتاج إلى ولا دايما لما تكسر سبول التعاون الأخوة تبردو يعني لم يكن فيش أي شيء ملاحظ يعني وهذا دايما الأيام الأولى في أي حدا تبقى أصعب وبتطلع ثمرات أحسن التحديات التي واجهها الصحابة لم تأتي أبدا في من بعدها والصحابة صحابة بعد كده فقال العلوم دونت والعلماء كثروا والشيوخ كثروا والهمم قلت مع ان ينبغي يكون العكس وهكذا في كل عصر وفي كل مصر دايما الاوائل تجد لهم يعني انهم علاجوا من الضغوط والصعوبات اكثر ممن بعده ومع ذلك سبحان الله الانسان لا يشكر مقتضى شكر النعمة ان لما الظروف تتحسن ويجد الانسان يعني من يعينه يكون البذل اكثر ولكن سبحان الله يبدو أن الإنسان هذه طبيعة فيه ولهذا تجد أولاد المطرفين يعني ضيعين مع ان عنده كل شيء وأولاد الناس اللي ما عنده أي تجدهم أكثر جدية وتجد الذي نشأ يعني في البيوت الفارهة عرضة للمرض أكثر ممن نشأ في الشارع ويعني ليس سبحان الله العظيم على كل حال تعزالك كله وأنت كما قال الله تعالى لا تكلف إلا نفسك فحتى نفسك تضيئها ما ينفعش والله يا جماعة ما أدري ماذا أقول لكم في شأن القرآن تحول ونقتل لكن كله على رأسك كل هذه يعني نحملك من المسؤولية التبع ما هو شديد والله إن لم تنهض بنفسك اللهم اشهد قال المصنف وحفظه الله تعالى في بحث هذه الظاهرة ظاهرة التطاول على العلماء وقد مر معنا بعض الأسباب ويأتي السبب الثامن من أسباب هذه الظاهرة المشؤومة ظاهرة التطاول على العلماء. قال السبب الثامن التعصب الحزبي والبغي وعقد الولاء على غير الكتاب والسنة وهذه المصيبة تكفي للشؤم يكتمل بها الشؤم ويجتمع بها الكرب لو يعني وقع العبد فيها وقد كان ولا حول ولا قوة إلا بالله. فبعض الناس يرون اتباعهم على الولاء لأشخاصهم أو يربون أتباعهم لا. فبعض الناس يربون أتباعهم على الولاء لأشخاصهم والانتماء لزواتهم أو جماعاتهم ويولون في ذلك ويعادون دون اعتبار لمبدأ الحب في الله والبغض في الله وفي هؤلاء يقول شيخ الإسلام من تيمية رحمه الله وليس لاحد ان ينتسب الى شيخ يوالي على متابعته ويعادي على ذلك بل عليه ان يوالي كل من كان من اهل الايمان ومن عرف منه التقوى من جميع الشيوخ وغيرهم ولا يخص احدا بمزيد موالاه الا اذا ظهر له مزيد ايمانه وتقواه فيقدم من قدم الله ورسوله عليه ويفضل من فضل الله ورسوله أو من فضله الله ورسوله هذا كلام ظاهر نظريا لكنه غير ظاهر عمليا وما منا إلا يعني إلا يقع في هذا الكلام فمستقل ومستكسر والنصيحة أن نتجنب هذا المأزق وهذا الطريق الوعر ويقع في هذا غالبا المبتدئ والمتحمس وكثير العاطفة الذي يتحرك بعواطفه دون عقله فأول ما يعرف الطريق لا بد أنه يتأثر الاول الأول الذي رأاه في حياته المتمثل هنا في الخطيب الذي بهره وأثر فيه أو الشيخ الذي اعتاد يعني ان يسمع نصيحته ويتاثر بها او الصاحب الساحب الذي سحبه الى المسجد و غير فيه كثيرا فهذا هذا امر فطري لا اشكال فيه ليس الاشكال هنا الاشكال فيما وراء ذلك يعني شيء طبعي ان الانسان في بداياته يكون له نجم في حياته هذا شيء فطري خصوصا في مراحل التنقل يعني الانسان كان على غير الاستقامه ثم هذه الله عزوجل فما ظنك بالسبب الذي يعني كان في ذلك لا شك أننا سيعظمه في نفسه ولا شك أننا يستأهل ذلك ففي أول لحظة تجد عند المبتدئ يعني صورة عارمة في قلبه من المحبة لشخص معين يجعله رمزا إلى هنا والأمر محتمل يبدأ بعد هذا دور هذا الرمز في أن يبين له أهمية الاتباع وأن نتبع النبي صلى الله عليه وسلم ونتبع الحق وأهله وأن أحدا غير معصوم إلا ما كان من نبي الله صلى الله عليه وسلم معامة الأنبياء وما سوى ذلك فلا فلابد أن يعني يضبط حواصفهم يعني يقول له لا تفعل كذا ويلاحظ طريقته في الحديث عن شخصه أو عن جماعته أو عن الرموز التي حوله فيهزب من غلواء هذه العواطف التي تحتجلت تهذيب لا يتركه يعني لا يتركه كلما رأاه يعني يقوم له ويحظمه وكلما تحدث عن رمز من رموز الجماعة يقول فلان يعني وفلان وفلان لابد أن يربيه على ضبط هذه العواطف وبالمقابل يعالج العواطف المضادة السلبية فأحيانا من شدة حبه لجماعة معينة أو قوم معينين أو أشخاص معينين لا يقبل أي نقد عليهم وينحي بكل لائمة على من يعني ولو من بعيد يتعرض بنوع نقد له لهذا الشخص أو لهم لهذه المجموعة فهذا دور المربي أن يعالج هذا ولا يجزمنكم شناءن قوم على أن لا ويخرج به من نطاق يعني طريقة الأهل والزمالك من كان أهلاويا فإنه يفرح بكل مصيبة تحدث للزمالك ومن كان يعني من الفريق الآخر هذه طريقة السفهاء وأهل العقول المتحجرة وصغار العقول لكن الملتزم والمستقيم وطالب العلم هؤلاء أشراف الناس ونقاوة الناس خصوصا إذا كانوا على السنة وهكذا يندغف وأول ما تبدأ بنفسك راجع نفسك انظر هل عندي تعصب؟ لقومي وجماعتي بمعنى أنني يعني لا أقبل عليهم كلمة و يعني لا أسمح لأحد أن ينقضهم ولو نقدا ذاتيا مباحا هذا غلط لأن معنى أن لا تقبل نقدا أبدا في نفسك ولا في شيخك ولا في جماعتك أنهم معصومون والعصب غير وارده نعم المنهج معصوم لا خلاف أن منهج الحق معصوم ونحن لا نشك الحمد لله، بس الله أن يثبتنا على الحق أن طريقة أهل السنة وأن منهج السلف منهج معصوم كمنهج، لأنه من وضع المعصوم صلى الله عليه وسلم الذي دلنا عليه وسلكه وأصله ووضح معلمه هو رسول الله فصل المعصوم، فنحن لا نشك أن منهجنا معصوم إن شاء الله تعالى، لكن ليس معنى هذا أن مشايخنا معصومون. وأن أساتذتنا معصومون وأننا كأفراد معصومون أبدا لابد أن يبدور الخطأ والزلل و... ولهذا ترى الرجل يرجع عن قول إلى قول وهذا من القديم من أيام أبي بكر وعمر فضلا عن أن نقول يعني سفيان وأيوب و... صبعا يقول أحمد ومالك والشفعي وأبو حنيفة أو من وراء ذلك لأن نقول ابن عبد البر وابن تيمية وابن القيم إلى أن نقول الألباني وابن باز وابن عثمين ليس أحد منها لأم عصوما من أول أبي بكر وهو سيد الأولياء بعد النبي صلى الله عليه وسلم إلى يعني آخر الغبض المنهج معصوم لكن الأشخاص غير معصومين ولهذا قد يختلفون ولهذا الأصول ثابتة والحمد لله وقل أن يخطئ صاحب المنهج السليم في الأصول يعني هذا قليل ونادر إلا أنه قد يرد لعدم العصمة لكن الأمر واضح كمنهج لكن قد يرد لبعض, لبعض الاجتهاد لبعض الخطأ لعدم العصمة فالمسلم يتعامل أو المستقيم يتعامل مع هذا بنوع من الضابط الذي لا يشكل عليه إن شاء الله تعالى فهو منضبط في عواطفه منضبط في محبته منضبط في ولائه منضبط كذلك في برائه والمخالف أيضا ليس لأنه مخالف فعليه لعلى صلى الله عليه وسلم والملائكة والناس أجمعين ولا يقبل منه صرف والعدل مطلقا خلق قد تجد عند المخالف ما هو أفضل مما عندك فتتأسى به وتتعلم منه ويحملك الانصاف على أن تشهد له بما يعني يستحقه ولا يجزمنكم شنقاً وقائماً على إلا تعذب يعذب هو أقرب للتقوى فالأمر يحتاج إلى نوع من الضبط، فهذه الحزبية التي نراها عند كثير من الجماعات إن ظهرت فلا ينبغي أن تكون عند أهل الحق، وهذا التعصب والموالاة والمعاداة على الأشخاص هذا أمر قبيح ولا ينبغي، ومن تأمل طريقة السلف رضي الله عنهم. وجدهم يعني أكمل ما يكونون في هذا الباب ولم يكن أبدا يضيرهم أن يردوا القول على من كان نصرة للمنهج الصحيح ولهذا ترى عند المصنفين وخصوصا من اهتموا بتراجم أهل العلم ونحو ذلك ترى هذا المسلك من الإنصاف كما هو مشهور مثلا في بعض مواقف الإمام الزهبي رحمه الله والزهبي يعني من مؤرخي الإسلام والمؤرخي العالم ومن أشهر من أرخ ومن جرح وعدل وتكلم في الرجال وهو من تلاميذ الشيخ السلام بن رحمه الله وتجد في بعض كلامه شيخ الإسلام حبيب إلينا لكن الحق أحب إلينا منه نظر للأدب هو تلميذه ومشتغل به وهو الذي يقول فيه فلو حلفت بين الركن والمقام أني ما رأيت مثله ولا راى هو مثل نفسه لما قصرت انظر الى نظرته لشيخ يقول لو حلفت عند الكعبة لامتمئ ما رأى مثل نفسه وانني ما رأيت مثله فانا ما كذبت ولا حناست فهو يعظمه جدا الى هذا الحد لكن في بعض المواطن يقول هو حبيب دلاله لكن الحق احب إلينا منه لما يخالفه في مسألة ويظهر له يعني الدليل فانه لا يتحرج أن وهكذا انت قل الله انا احب فلانا لكن الحق حب ولاية منه هو في هذه المسألة يعني ما أصاب الدليل والدليل قد يكون مع المخالف الذي أبغبه ولا يجبرناكم شاءنا قوم على ألا تعدل والدليل ما قاله فلان مع أن لا يحب فلانا ولا أميل إليه ولا يعني أجد يعني أدنى يعني سبب لكن الحق أكبر سبب وأعظم سبب وبهذا تنضبط شخصيتك أما طريقه فلان قيل عنه كذا لا والله ما قال انت تنبري للدفاع لمجرد الدفاع من قبل ان تسمع القصة فانت متهم بهذه الطريق وهذا من ضعف العقل لكن اصبر اسمع الكلام الاخرى فقل والله يا جماعة على كل حال الحق واضح يعرف الحق تعرف اعلم نحن لا نتعبت بكلام فلان او علان من بعد النبي فاصل ولا حتى ابو بكر وعمر رضي الله عنه لان من بكلام المعصوم فاصل من وافقه فعلى العين والرأس ومن خالفه فنحن نميل مع الحق أينما ما ثم لا يمنع هذا أن نعتذر لأهل الفضل والعلم نقول لعله لم يصله الدليل لعل كلامه فهم خطا لعل لعل لعل وهذا ليس مع الموافق فقط مع الموافق ومع المخالف فلي ينبغي أن تفرح بكلمة طارت عن شخص مخالف كان يقول مثلا فلان قال كذا تقول الله فرصة أنا من أصل لا أحب فلان لا لابد أن تحفظ عرضه كما مر معنا في أول الكتاب لأنه مسلم وللمسلم عموما حقه ولكن حق عام لكل مسلم فإذا قيل لك فلان مهما كان مبتدعا ومهما كنت تكرهه قال كذا وكذا وكذا فأنت تضبط الكلام حتى لا يشنع بعضنا على بعض وليس معا حتى لو كان مبتدعا لا تقل عنه إلا الحق أما لأنه مبتدع تزيده إلى البدعة في بدعة يعني رجل مثلا أشعاري مثلا وهذه بدعة ومنكره تقول يعني خلاص تصح بما انه أشعري كله بالمرة هذا تاني سب النبي صافر مثلا لا الأشعري ما يفعلها خليك رجل يعني والمرة كان ينكر وجود الجنة وجود النار هو واتضع عليه كل بدعة العالم وكل منكرات العالم عبد هو أشعري كان أول الصفات كان يقول كذا في كذا فيما وقع فيه وليس لأنه مخالف لك أن تزيده كما يفعل غير المنصفين احنا نرى بعض الناس إذا خالفه أحد يكيل له كل ما يتصور خالفه في المنج يقول لقد بلغني أنه من الخوارج وأنه من جماعة التكفير وبلغني أنه من أتباع صدام حسين وأنه من القعدة وأنه فرصة يعني فرصة حتى يعني يجعله وطبعا كل هذا ما يتفق ما يتفق للإنسان أن يكون حتى عرف في التاريخ بعض المواقص المضحكة لأمثل هؤلاء من غير المنصفين فقد جئ برجل مرة إلى يعني بعض الخلفاء متهما بالزندقة والخليفة كان عاقل يقبل أي تهمة إلا بدليل فقال للذي اتهمه بالزندقة طبعا إذا صحت عليه التهمة سيقتل لأن الزندقة ردة فلان زنديق يعني مرتد فالحاكم يلزمه ان يقتل كل مرتد كما قال نص من بد الذينه فاقتلو فالحاكم كان الحاكم كان يعني فقال لهذا المتهم الذي كلمته ستقتل هذا الرجل قال يعني ما دليل زندقته قال يا امير المؤمنين انه رافضي ناصبي ويبغض معاويه بن العاص الذي قتل علي بن ابي سفيان الله ما شاء الله والله ما أدري على أي شيء أن على يعني براعتك في الأنساب أنساب الناس أو على معرفتك بالسرق تخبط يعني ما أدري على أي طبعا هو لو عارف الفرق مش يقول رصدي النصبي فإن الروافضي ما يكونش نصب الروافضي عكس النصب الروافض الذين غلوا في علي رضي الله عنه ورفضوا الشيخين أما بكن وعمر والنوافض عكسهم الذين نصبوا العداوة لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم فالرافضي عكس الناصبي فإزاي يقوله أبيض وثود ما ينفعش أبيض وثود إذا كان رافضيا فليس بنصبي وإذا كان نصبيا وقال ويرى رأي الخوارج يعني جمع ليت لك إنه رافضي الناصبي ويرى رأي الخوارج وطبعا الخارجي غير الرافضي غير الناصبي بس هو حبي يكيل له كل ما يمكن وفاته أن هذا لا يجتمع أبدا من يفعج يكون راصدي ومناصبي وخارجي مع بعض ده هؤلاء في زاوية وهؤلاء في أخرى وهؤلاء في ثلاثة ولما جاء حتى يعني يقول المضيوب ما المعرف يضبط أقواله كان أنساب الصحابة علي بن أبي سفيان الذي قتل مع عوية بن العف يعني ما فيش أي أنت تضحك من هذا ومع العسف كثير لا أقول بالناس من العوام كثير من الإخوة من يفعل هذا الملتزمين سليح مر وصفر وعرق وهو يقول هذا معتزلي وينبغي طب يعني ايه معتزلي فالله ما اعرف بس هو ما بيقوله كده انا سمعت ان الكلام وكان سخن فانا بنقله بنفس الحرارة لكن مصيبة والله انت بالسؤال انا اول مرة يعني انا صحيح ما اعرفش يعني معتز يعني ايه معتزلي يا جماعة مصيبة لو سألنا التلتبع الحضرين نعم حيبة برضو يقع في نفس الحرارة الذي وقع فيه صاحبه طيب ما الذي دعا الى هذا كله التحزب والتعصب وعدم الانضباط والسير بالعواطف وينبغي انسان يتعلم ويتادب ليس يتعلم فقط لانه قد يتفق له العلم يسير والادب أصعب ممكن تجلس الساعة على مسألة فتتقنها إتقانا فقد تعلمت وتناظر فيها لكن المصيبة في الأدب الذي ينبغي أن يكون بنفس حجم العلم مع الأدب يكون علم لكن أدب بلا علم هذه ناص علم بلا أدب استغفر الله هذه مصيبة ربما أدب بلا علم يستقيم الأمر لأن من الأدب الإنسان يعرف متى يتكلم ومتى يسكت متى يقول لا أدري يعني طبعا العلم مطلوب وواجب لكن لا بد معهم من الأدب فهذا التعصب من قله الادب وهذه الحزبيه من انعدام الادب في الحقيقه وقد سمعت كلام شيخ الاسلام رحمه الله وقال ايضا رحمه الله تعالى شيخ الإسلام ومن نصب شخصا كائنا من كان فوالى وعاد على موافقته في القول والفعل فهو من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا يعني مذلوم في قول الله تعالى إِنَّ الذين فَرَّقُوا دينهم كانوا شيعا لست منهم في شيء ليس منهم النبي صلى الله عليه وسلم ولهم منهم لماذا؟ لأنه نصب شخصا فوالى فيه وعاداً قل لك الشيخ فلان أبداً اتقرب منه إلا الشيخ فلان لا غلط ليس معظوماً يؤخذ منه ويترك كما قال المن مالك رحمه الله ويحب في موافقة للنبي صلى الله عليه وسلم وتبغض مخالفاته للنبي صلى الله عليه وسلم ولو كان من كان وإذا تفقه الرجل وتأدب بطريقة قوم من المؤمنين مثل أتباع الأئمة والمشايخ يعني كأن يتفقه على مذهب مالك أو على مذهب الشافعية هذا المقصود فليس لو أن يجعل قدوته وأصحابه هم المعيار فيولي من واثقهم ويعادي من خالفه وإلا وقع في مصيبه التعصب المذهبي هذا يعني جر على الأمة ويلات ما زالت ترزح يعني تحتها مصيب وقد أتى على المسلمين من المطائب ما الله به عليم من هذه المسألة منذ أن يعني دونت المذاهب والعيب في هذا ليس على أصحاب المذاهب ليس على عن هذا مالك ولا الشافعي ولا أحمد ولا أبو حنيف لأنهم كانوا يكرهون أن يتابعوا وكانوا يكرهون أن يصنفوا وكانوا قرآن أن يتبع كلامهم لكمال ويعني علو قدرهم وعظمة ديانتهم رضي الله عنه ورحمه وإنما الآفة ليس حتى من أصحابهم الكبار الآفة من المتأخرين من أصحابهم من قلبوا المسألة إلى أنواع من التعصب والتحزب وهؤلاء الأئمة براء منه ولا بد وإلا فأنت قد ترى في يعني بسطون كتب هؤلاء ما ينكره كل عاقل ففضل عن أن يكون صاحب يعني أدب أو ديانة أو منتسبا للمذهب على الحقيقة، كالذي يقول في يعني نصرة مذهبه على أي وجه كان، فلعن ربنا أعداد رمل على من رد قول أبي حنيفة. لا حول ولا قوة. مش على من رد قول النبي صلى الله عليه وسلم، فلعن تربنا أعداد رمل. شوف بقى بعدد الرمل. شوف كم لعنة. على من رد قول أبي حنيف يعني اللي يرد قول أبي حنيف هذا عليه لعنة الله وهذا عالم أي عالم من هذا ولا حص العالم الذي يقول هذا لكن انظر إلى الجهل والثاني يقول وهو أيضا من الفقهاء عندهم لكن هذا خطا مردود يقول كل قول ليس عليه أصحابنا فهو إما منسوخ أو مؤول هذا كلام الذي عليه أصحابك هذا حنفي أيضا الذي عليه أصحابك يعني وحي يعني يقول لك ما لا تتعب نفسك حتى لو وجدت أي قول خلاف قولنا نحن السادة الحنفية نعم فإنه منسوخ أو مؤول كلام في غاية الفساد وفي ظاهر التعصب أبدا غيره ومثل هذا مع الأسف وقع في عامة المذاهب ومن المتأخرين ومن من يعني لا يستأهلون أن ينتسبوا إلى الأئمة فلا تقول الأحناف كذا والشافعية لا وإنما يقول بعض المتأخرين المتعصبين الجهال أما المذهب نفسه وصاحبه وكبار علمائه فهم يعني بعيدون عن هذا ويعرف هذا من مسالك الكبار من العلماء ما أكثر ما يخالف ابن العربي المالكي مذهب مالك وما أكثر ما يخالف ابن المنذر الشافعي والنوي وغيره ممن هم متأخرون مذهب الشافعي وما أكثر ما يخالف ابن تيمين رحمه الله مذهب الحنابلة وهو متفقف عليه ومنتسب إليه وكذلك كثير من من رأينا من العلماء المتأخري وهكذا في عامة وهؤلاء العلماء حقا همه متابعة الدليل على هذا فقص حتى في كل المناهج الدعوية وغيرها ما رأيته مما هو خطأ فأنت ترجع وتقول هذا ليس بصحيح والضابط عندك هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة أصحابه رضي الله عنه وقال أيضا رحمه الله وليس للمعلمين أن يحذبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء بل يكونون مثل الإخوة المتعاونين على البر والتقوى انتبه فإذا وقع بين معلم ومعلم أو تلميذ وتلميذ أو معلم وتلميذ خصومة ومشاجرة لم يجوز لأحد أن يعين أحدهما حتى يعلم الحق فلا يعاونه بجهل ولا بهوى بل ينظر في الأمر فإذا تبين له الحق أعانى المحق منهما على المبطل سواء كان المحق من أصحابه أو أصحابه غيره وسوء كان المبتل من أصحابه أو أصحاب غيره فيكون المقصود عبادة الله وحده وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم واتباع الحق والقيام بالقسط قال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والأقربين إن يكن غنيا أو فقيرا صلى الله أولا بهم فلا تتبعوا الهوى أن تعدلوا وإن تلوا أو تعرضوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا ومن مال مع صاحبه سواء كان الحق له أو عليه فقد حكم بحكم الجاهلية وخرج عن حكم الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والواجب على جميعهم أن يكونوا يدا واحدة مع المحق على المبطل فيكون المعظم عندهم من عظمه الله ورسوله والمقدم عندهم من قدمه الله ورسوله والمحبوب عندهم من أحبه الله ورسوله والمهان عندهم من أهانه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم بحسب ما يرضى الله ورسوله لا بحسب الأهواء فإن من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فإنه لا يضر إلا نفسه هذا كلام من ذهب يكتب بماء العيون وليتنا يعني نحسن الوقوف عندهم لأننا نتعرض لمثل هذا نحن ننتسب إلى بعض الأساتذة وبعض المعلمين وغيرنا ينتسب إلى أساتذة آخرين ومعلمين آخرين وكثيرا ما يحدث كما ذكر سيخ الستان بين المعلمين وبعضهم أو بين الطلاب وبعضهم يحدث يدخل الشيطان والشيطان يعني ثقيف الشر ينزغ الشيطان فما موقفنا وما دورنا نوقفنا أن ندفع نزغات الشياطين وأن ندين بالولاء لكل المؤمنين والمحبة العامة لكل المؤمنين وأن تتغير قلوبنا على أحد إلا أن يظهر يعني منكرا أو بدعة أو نحو ذلك فبقدر ما أظهر بقدر ما يبغض أما تنقلب المسألة إلى يعني طريقة من كان معنا فهو معنا ومن ليس معنا فهو علينا ونحن وأنتم وهم ونحن كل الضمائر التي ليس الأمر كذلك أبدا وأهل العلم الأثبات يربون الناس على هذا وقد رأيت في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليوم عجبا من العجب ترى بين المغرب والعشاء لا أقل يعني من خمسة عشر درسا في وقت واحد في المسجد هذا عند هذا العمود وهذا عند ذلك العمود وهذا له مكبر ميكروفون حتى أنك لو وقفت في نصف المسافة بالضبط لا تسمع شيئا لأن هذا يصلك كلامه وهذا يصلك كلامه فتحتاج أن تقرب مترا أو متري من هذه الحلقة حتى تستمع أو ترجع مترا أو متري إلى هذه الحلقة حتى تستمع ثم تعالى وانظر العشب الشيخ العبادي يشرح الترمذي هنا ويعني بعده بمجموعة أعمدة الشيخ الجزائري يشرح في البخاري وقبله بمجموعة أعمدة الشيخ فلناتا يشرح في مسلم الثلاثه بيصحوا في نفس يعني في, دفس المادة. في كتاب كتب الحديث طيب وتعالى في الفقه فلان وفلان وفلان وفي اربعه خمسه يشرحوا في اربعه كتب وفي العقيده مثل كل هذا بين المغرب والعشاء فقط في مسجد واحد أليس هذه تربيه تربية مرة صلينا بجانب الشيخ العباد ومشينا معه ليذهب إلى عموده وحلقته فخالف الطريق حتى يذهب إلى الشيخ الجزائر رحمه الله فسلم عليه وقبل رأسه ثم رجع إلى عموده أليس هذا تربية يعني يقول لك شوف أنا أفعل كيف علاقتي بالآخرين من العلماء وأهل العلم فلا تسمع من أحدهم عن الآخر إلا خيرا وهم غير معصومين بمعنى قد يخالف بعضهم بعضا في بعض المسائل وقد يعني ينكر في نفسه كيف يقول فلان هكذا وكان يندغني يقول كذا والأدلة عندي في هذا ظاهرة ومع هذا الأمر عندهم واسع ولا ترى في قلوب بعضهم لبعض فيما يعني يظهر ونرى إلا كل خير الطالب يتعلم من الشيخ مجرد أن الشيخ يخالف الطريق حتى يسلم على يعني الصحي ويقبل رأسه ثم يرجع إلى وهو من هو هذا يعلم الطالب كيف يكون الأدب مع الأساتذة والعلماء ومن ينتمي إليه. لكن يجلس الشيخ فالشيخ يترك يعني شردة ولا وردة من الشر إلا نسبها إلى الآخر. طيب خلاص اختربت الحكاية وتعلم الطلاب نفس المسلك القبيح وصارت سنتهم يعني ما شاء الله بالأمطار. وهذا مما لا يليق، لكن لا بد أن نعرف كيف يتأدب بعضنا مع بعض، سواء من كانوا في طبقة واحدة، تلاميذ في طبقة واحدة، أو طلبة علم في طبقة واحدة، أو حتى علماء في طبقة واحدة. المهم أن يكون الأدب هو السمة الغالبة التي تجلب البركة في الدين وفي العلم، وأهل الأدب هم الذين يكملون الطريق. للبركة التي يبارك لهم من الله عز وجل بها ومن ليس كذلك فيعني لا يتعنى أحدهم مهما طال لسانه فإنه يقع في أثناء الطريق ولا يتم الطريق والله أعلم كيف تكون الخواتيم صلى الله عليه وسلم يسرنا وإياكم في الدنيا والآخرة هذا الكلام ليس إن شاء أرجو أن يكون كذلك ليس إن شاء يعني ليس تقضية وقت ولا يعني القصص والإغراب والحكاية وإنما هذا الكلام لكي نتأدب به ونتعلم منه كيف يعامل بعضنا بعضا خصوصا من كانوا على منهج واحد ومعروفون بسلامة الاعتقاد والانتساب إلى السنة لا بد أن يحدث بعض الخلافات كلما رأيت خلافا ثقيا تأتي وتطيره وتقول الشيخ فلان بيقول إن ما أدري زكاة كذا فيها كذا وكذا والشيخ الثاني ما بيثبتش الزكاة في هذا الموضوع وتشعل الانت الموضوع وكما لو كانت قاضية طيب كان أبو هريرة يخالف ابن عباس وكانت عيشة تخالف ابن عمر ولم يكن بينهم إلا كل ود والخلاف في الفروع الأمر فيه واسع الخلاف في الفروع يعني في الاختيارات الفقهية المبنية على يعني استهادات للأمة السابق الأمر فيها واسع وكل إنسان يرجع إلى يعني مرجعية الأمر في هذا واسع لا يفضي إلى تغير القلوب فإذا وجدت نفسك كلما خالفك أحد في مسألة فقه تغير قلبك له فرجع دينك وإيمانك ورجع الطريق من أوله حتى المسائل التي يعني القول فيها واضح وظاهر لابد أن يتسع قلبك للمخالف يعني بعض الأخوات مثلا في رمضان وإخرج للقيمة في زكاة الفطر لا يجوز هذا الذي ندين به وهذا الصحيح وهذا مذبب الجمهور والأدلة فيه قوية لكن لو أن رجل قال أنا أخوض بالقيمة وأراد يكسب يطلع يعني خمسة جنيهات أو عشرة أو نحو ذلك إذا وجدت نفسك يعني كارها له ولا تتحمل قوله فأنت لست رجع نفسك هذا قول يعني أبي حنيفة رحمه الله من أهل العلم وجماعات من أهل العلم وقول بعض السلف الأوائل وإن كان مرجوحا لكن هذا خلاف ليس في أصل في فرع مسألة جهادية فبقدر ما تحب هذا القول الذي ظهرت أدلته بقدر ما تعذف من خالف لأن القضية مش قضية أصوف لابد أن المخالف له أدلة فلابد أن يتسع قلبك وصدرك للمخالف بعض أخواننا بالذات المبتدئين ليس عنده هذه المسألة أبدا حتى أنه يمتحن الناس فيها يخرج القيمة ولا يخرج ياويل لو كان يرى إخراج القيمة خلاص أخذ كارتة أحمر هذا جهل لا, لا في ثلفية ولا في خلفية ماش موجود خالص هذا بين العلم ولا بين ال ولا الدين لا في العلم ولا في الدين وما الأين هذا من أين أتوا به الله أعلم من أين جاء هذا جاء به الحداثة جاء به الجهل جاء به يعني التعصب والتحذب الذي هو موضع كلامنا الآن قال وقد بلغت قال المصنف رحمه الله وقد بلغت الحزبية الجاهلية في بعض الجماعات المعاصرة أوجها يعني غايتها ونهايتها وأثمرت من مظاهر البغي ما تقف له الشعور وإن تعذب فعذب زعمهم أن مصلحة الدعوة تريح لهم مسالك البغي والافتراء والتجني على الأبرياء جريا منهم على القاعدة الميكافلية المشؤومة الغاية تبرر الوسيلة هذا أديب يعني إيطالي ميكافلي له هذه القاعدة القبيحة التي تخالف الشرع أصلا وفصلا مع الأسف بعض الناس يمشي عليه الغاية تسوغ الوسيل هذا غير صحيح شرعا وإنما كما أن الشريعة تأمر بالوسائل تأمر بالغايات المباركة والطيبة والصحيحة فإنها تلزم المكلف أن يصل إلى هذه الغيات الصحيحة بوسائل أيضا صحيحة وليس بوسيلة غير صحيحة وإلا لصارت فوضى ولا صار هذا يعني مخالفا لمنهج الإسلام ولا صار هذا يعني مظهرا للإسلام في أقبح صورة وللمسلمين كذلك جاءني لي مرة بعضهم في بعض البلاد الكفر وقال لي نحن يعني نقيم وليمة كل يوم الإخوان المسلمين في بلاد كفر ونف مغتربين وكذا قلت له يعني كيف تكلفها قال والله بعض إخواننا يشتغل في مزرعة عند رجل كافر يأخذ كم رأس كل يوم كم غنمة يعني كم خروف ويزبحوا للإخوة يعني يسرق يسرق ويطعم الصائمين من غير كل أكوة كافر وكافر وصيح كافر لو أن الكاثر اطلع على مذهب المسلمين وطريقتهم سيسلم أم سيزداد بغضاً من الإسلام ويقول هذا هو الإسلام الذي أنزله الله الغاية لا تبرد الوسيل وحتى تفتر إخوانك المسلمين الضعفاء المستضعفين في بلاد الكفر يا أخي أخر جدا بلاد الكفر وروح عيش بين بلاد المسلمين بدل أن تفسد يعني في بلاد الكفر اذهب ارجع إلى بلادك فهذا عنده الغاية وعندما يعمل إفتار صائم يبقى خلاص نأخذ من أموال الكفرة ونسفق منهم ويجوز إن شاء الله طبعا هذا لا يجوز ولقد غلل البعض في سوء استغلال هذه المصلحة المزعومة حتى قال الأستاذ سيد قطر رحمه الله منكرا عليهم وينقل كلاما صحيحا لسيد قطر رحمه الله بعض الناس الذين عندهم تعصب. كل بس الكتاب ده كله بش نافع تبي يستدل بسيد قط؟ دا بقول عليه أستاذ أو لا حول ولا قوة. دا بقول عليه أستاذ كمان؟ لا حول ولا قوة. في الكتاب واكسر القلم وقم وقمصل أربع ركعات أو أربع تكبيرات من غير ركوع ولا سجود على المصنف ومن يعني صنف ذعه وصنفه. آه ليس الأمر على هذا ال أبداً يعني هذا مسلك ليس كذلك. قال كلمة حق. نحن ننقلها نستشهد به قال كلمة باطل نحن نردها ونرد عليها وبهذا يعني يصح كالصريق إن كلمة هذا كلام إن كلمة مصلحة الدعوة يجب أن ترتفع من قاموس أصحاب الدعوات لأنها مزلة يعني موضع زلل ومدخل للشيطان يأتيهم به حين يعز عليهم أن يأتيهم من ناحية مصلحة الأشخاص يعني هو عايز يوم مصلحة الأشخاص بس صعبة يومي حطانه بالوزء ألطف من مصلحة الدعوة وليست كذلك. ولقد تتحول مصلحة الدعوة إلى صنم يتعبده أصحاب الدعوة وينسون معه منهج الدعوة الأصيل هذا كلام جيد ولا ما هو جيد كلام سيد وليس كلام جيد كلام من من أحسن الكلام يعني يقول لا تجعل مصلحة الدعوة صنما تعبده وتنسى معه أصل المنهج فلا تدين بأي شيء يسوغ ما يراه أصحابك ولو كان باطلا وتحتج بحجة مصلحة الدعوة كأن تقول مصلحة الدعوة الآن تقتضي بأن نحلق اللح يلا يا ما أحلقه فلا ترى إلا حليقه ما ما الذي حدث؟ يقول لك أنت ما تعرفش أصل مصلحة الدعوة مصلحة الدعوة في مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم أي مصلحة واي دعوة لا هي مصلحة ولا هي دعوة ولا هدي إذا كانت المصلحة تقتضي مخالفة النبي صلى الله عليه وسلم في الوقت الذي قامت الدعوة كلها لمتابعة النبي صلى الله عليه وسلم فلا شك أن هذا ليس مصلحة الدعوة مصلحة الدعوة تقتضي نحن نرخص للناس سماع الغناء ونرخص في السكوت على يعني المنكرات ونرخص لاس كذا وكذا ومرطبة الدعوة ما بقي دعوة أصلا حتى نكون مصلحة وغير مصلحة إذن هذا كلام غلط هذا ينكر هذا الرجل الأذيب رحمه الله بهذه الكلمات الجيدة التي تصنعنا نستعملها نحن أنت تسمع كلام دا يقوله صنم هذا تصنعه عند السلفيين. من أين جاءوا به؟ من كلام هذا سبقهم إليها وكلام حق والحكمة برلة المؤمن على كل حال خلاصة هذا الأمر ترجع إلى نفسك وتنظر أين أنت وأين موقعك وأين طريقتك وهل أنت من يتعصب لجماعته وطريقته ومنهجه ولا يقبل نقدا لا ذاتيا ولا غير ذاتي ولا يعني حكيما ولا غير حكيم في الوقت الذي لسانه طويل في نقد الآخرين ويتصيد الأخطاء للآخرين إذا كنت كذلك وما منا إلا عنده شيء من ذلك فالواجب الرجوع إلى نقطة البداية والتصحيح والتوبة مما لا يليق وتهيئة النفس لأن تقبل الحق ممن قاله ولو كان مخالفا وأن ترد الخطأ على من وقع فيه ولو كان موافقا وأن ينضبط الإنسان بالموالاه والمعاداة التي هي من أكبر معاني الإيمان يضبط السنة وليس بضابط الهوى او العواطف او نحو ذلك قال حفظ الله تعالى السبب التاسع يعني ان هذه الظاهرة المشؤومة الذي يجعل الناس تتطاول على العلماء. اربط هذا في عنوان البد اسباب التطاول على العلماء يعني التحذب يؤدي الى التطاول على العلماء. فتجد الانسان يسب مع الاسف هذا لا يليق السبب التاسع التحاسد والتنافس على العلو والرياسه وهذه مزالق شخصية أن يكون على حسد أو يعني منافسة على علو أو رياسة أو صدارة أو, أو نحو ذلك عن يوسف بن أصباط قال سمعت سفيان يقول ما رأيت الزهد في شيء أقل منه في الرئاسة ترى الرجل يزهد في المطعم والمشرب والمال والثياب فإن نوزع الرئاسة حامى عليها وعادا إن هذا المعنى معنى أصيل في النفس الإنسان يحب يحب نفسه يحب أن يكون يعني له شأن والأمر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الترمذي حديث كعب بن مالك قال نيسون ما زئبان جائعان أرسل في غنم بأفسد لها من حرف المرء على المال والشرف بدينه يعني كما أن الزئبين الجائعين إذا أرسل في غنم سوف يعني يقضون على الغنم ويلتهمونه التهاما زئب ماذا يفعل مع الغنم طيب زئب وجائع طيب اثنان مصيبة الشهرة التاريخ أن يشار إليه بالبنان أن يظهر بأحسن صورة أن يتجنب يعني قبيح الصورة يبني لنفسه هيئة وهيبة ونحزب. حتى قالوا العلماء ما والشرف أشد من المال. حرص المرء على المال والشرف. والما والشرف أشد لماذا؟ قالوا لأجل أن قد يبذل ماله من أجل الشرف. قد يضحي بكل ماله والناس يدفعون حتى يعني يلمع. وليس العكس. وقال لمن تراه يبذل شرفه لأجل المال. يعني لا يتصور إلا في يعني أوباش الناس وأخسهم طبعا ولي أكاد يعرف هذا لكن المشهور أن المال قد يبذل لأجل الشرف وليس العكس هذا أخطر شيء وعلى هذا ينتظم قول سفيان هنا ما رأيت الزهد في شيء أقل منهم في الرئاسة وذكر بعض صور الزهد التي قد يتحملها كثير من الناس ولا يتحملون الزهد في الرئاسة قال ترى رجل يزهد في المطعم والمشرب يعني يتقلل في الطعام والمال لا يهمه أن يكون فقيرا والسياد يلبس يعني رس السياد فإن نوزح الرئاسة حامى عليها وعاد أبدا إلا هذه والهذا في بعض الأخبار الإسرائيلية أن رجلا مر على يعني راهب وكان يأكل في العام في الساب اليوم حمصه على مدار السنة تتخيل أنت هذه لو وضعها في فمي تضيع منه يحتاج أن يخرجها بال. نعم. فقال له من الذي يعني صبرك على هذا فأرخى سطرا فقال له انظر فوجد ناسا يطوفون حول صومعت هذا الرحب قالوا أولا يأتون يوما في السنة يوم واحد طول السنة لوحده غريب لكن يعرف أنه بإظهار الزهد إلى هذا الحد هيكون يعني شيخ يزار والناس يعني يتمسحون به ويقصدونه من كل مكان يوم في السنة لأجل هذا اليوم في السنة هذا الرجل يحافظ على هذه المجاهدة العجيبة ويعينه الشيطان ولا فيكتفي بهذه الحبة من الحمص في اليوم على مدار السنة وكلما يعني تاقت نفسه للطعام والشراب والثياب والخروج واللهو واللعب لزم أو الجمها عن كل هذا بماذا بهذه الرئاسة العجيبة يستنون عنده لا يرهم إلا مرة في السنة لكن شوف بقى القلب لما يحس إنه هو يعني مقصوب والناس يأتون يطوفون حوله كل هذا من الأخسرين أعمال بالله الذين ضل سعيون في الحياة الدنيا ويحسبون أنهم يحسنون الصنع هذا عبد للرئاسة والشهرة والعلو تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين وقال الفضيل بن عياد رحمه الله ما من أحد إن أحب الرياسة إلا حسد وبغى وتتبع عيوب الناس وكره أن يذكر أحد بخير حتى لا ينازعه يكره أن يذكر أحد بخير اعمل اختبار لنفسك امتحان انظر إذا ذكر قريم من أقرانك لا تقول أن يذكر أمام الشافعي وأفرح لأنك لست قرينا له لكن أنت جرب نفسك مع أقرانك أما طبيعي الإنسان لأنك أي... أنت أيست أن تنازع الشافعي ولو كنت في طبقته لربما كرست لكن انظر إلى طبقتك الذين هم في أثنانك في سنك في قدرك في يعني مرحلتك وماذا يحدث لو أن بعض الناس جعل يمدحه وقال فلان ما شاء الله دين فلان ما شاء الله عنده علم وفلان من أحسن من رأيته علما ومن أحفظ من رأيته القرآنا أنت أترك كلامه هذا وانظر ادخل في قلبك وفتش إذا وجدت من نفسك يعني بعض الحرص والحساسية وكأنك يعني وربما يعني بادر لسانك وقال يعني هو مش بالدرجة دي يعني تعرف ان انت عندك بلاوي داخل القلب حاول بقى ديب شوية ربصه ومقشة وتنظف عندك اشياء لو لقيت الله بها مشكلة ومن يزعم انه ليس عنده شيء من هذا فربما لكثرة هذه الاشياء يعني اعمت عينه من الذي يسلم من هذا لا نسلم لا نحن ولا ولا غيرنا المثل هذا، لكن الله عز وجل القبيح ويظهر الحسن، والإنسان إذا حرص على يعني الطهارة طهاره الله وإلا فالإنسان يعني معذن هذه النجاسات بطبعه ويعني عجره وبجره، صلى الله عليه وسلم توا نفسك ولا تقول لا أنا لا وحيد بالرياض من قال؟ أنت ترى الناس يتقاتلون على مقعد من المقاعد أو على يعني شيء من الاستدارة وال... وهذا في الدنيا كلها وقال سفيان الثوري ما أحب أحد رياسة إلا أحب ذكر الناس بالنقائص والعيوب ليتميز هو بالكمال ويكره أن يذكر الناس أحدا عنده بخير حتى يوسع يعني له يدعون يوسع لنفسه ويضيق على الناس وما عبر الإنسان عن فضل نفسه بمثل اعتقاد الفضل في كل فاضل وليس من الإنصاف أن يدفع الفتى يدا نقص عنه بانتقاص الأفاضل هذا كلام جيد يعني أحسن شيء تفعله في التعبير عن فضلك أن تعتقد الفضل في كل فاضل وهذا ترى في أهل الفضل يعني إذا جلست عند الشيخ ابن باز، تراه لا يتكلم عن نفسه فإنما يصني على الشيخ الألباني رحمه الله. تعرف أن هذا رجل فاضل، لا يشغلك بالكلام عن نفسه وإنما ينقلك إلى بعض الفضلاء وقد تجلس عنده غيره فتره يقول إيش الألباني هذا هذا يعني محدث وليس بثقيه وعنده وكذا وكذا وكذا الألباني هو الألباني لكن من المصاب في هذا المتكلم تقول الرجل هذا يبدو أنه يحقد على الشيخ الألباني فعمل بخلاف قض يعني هو يريد أن يصرفك عنه إلى نفسه فكلامه جعلك تنصرف عن نفسه إلى الثاني الذي أرده والدنيا فيها هذا وهذا فيها هذا الصنف وفيها هذا الصنف وإنما يسود الناس حقيقة الصنف الأول الذي تظهر يعني سلامة قصده في كلماته وفي يعني حسن ثنائه على الاخر وحسن عذره لهم إن بدر منهم شيء ذهبت مرة لزيارة الشيخ محمد عمر رحمه الله وهو من يعني خيار محدثي هذه البلاد وكان غير مشهور فأخرج لي كتاب وقال رأيت هذا الكتاب أبي إسحاق هذا كتاب جيد وجعل يحدثني عن الشيخ أبي إسحاق حفظه الله فتعرف منزلة هذا الرجل يعني في في هذا البلد ما تكلم عن نفسه. وانه جعله يتكلم مع انه يعني اقعد في هذا الباب من غير وقد ذكاه الشيخ الاباني رحمه الله وذكر انه يعني من انبل اهل مصر في هذا الباب ومع ذلك فالرجل له مشهور وله وان اتيته يتكلم عن غيري ولا يتكلم عن نفسه هذا يدل على يعني الزهد في الرئاسة وفي الشرف وهذا قليل هذا كالكبريت الاحمر من أنظر ما ترى في هذا الزمان قد ترى كل نادر وكل عزيز إلا يعني هذه البضاعة. بضاعة الزهد في الرئاسة. وصلى الله يعني يرزقنا منها ما يعني ينفعنا ويحفظنا. وأن يجنبنا ضدها من حب الشرف والصدارة والزئاسة. وقد قالوا قديما حب الزهور يقصم الزهور. حب الظهور يقصن الظهور نعم فقال الأول الثعية رحمه الله لبقية ابن الوليد يا بقية لا تذكر أحدا من أصحاب محمد النبي صلى الله عليه وسلم إلا بخير ولا أحدا من أمتك وإذا سمعت أحدا يقع في غيره فاعلم أنه إنما يقول أنا خير منه لأنك إذا يعني قبحت لنا غيرك فكأنك تنادي على نفسك لأنك سالم من هذه المسألة يعني حين تقول فلان جاهل كأنك تقول أما أنا فعالم وقد لا يفعل بعض الناس هذا بطريقة مباشرة لكن المسألة واحدة يفعله بطريقة مباشرة يعني يقال فلان أمس كان في مسجد كذا يعطى درف كم سكت لكنك لادرس كنت تقول نسأل الله العافية يعني نسأل الله العافية يعني لما تلي به فلان فلان ده مسكين يعني هذا أو تقول هذا مسكين هذا أو تقول يعني ما أكثر ما نعرفه من هذا هذا يحتاج لتعليم أن الشيطان يعطي فيه محاضرات يومية يعني يبسها في القلب مباشرة من غير تكلف يعني أن تسمعها في إذاعة أو تقرأها في صحيفة الله سلامه قال لطيفة إذا كنت خاملا فتعلق بعظيم يشير إلى أن بعض الناس من مسلكهم هو يجد أن يشتهروا ولا يعرف ماذا يفعل يأتي إلى رجل عظيم مشهور تنقل أخباره فيحدث معه أي إشكال حتى ينقل داخل الخبر نعم، كما يفعل كثير يعني من الناس في زماننا نقرأ اللطيفة أولا قال كان أحمد بن عبد الدائم بن يوسف بن سهل شاعرا مشهورا مولعا بالهجاء يعني الثانو طويل لا يعرف الى الهجاء يحب الهجاء يهجو الناس حتى انه لما دخل دمشق قدم او قدم لقاضيها جهاب الدين الخوي قصيدة هجو فردها اليه وقال كأنك زاهل، يعني كأنك يعني لا تقصدني يعني ما بيني وبينك شيء كأنك حفى عندك زهول وخطأ قال بل لست بل صنعت ذلك عمدا لاشتهر لأني رأيت الناس اجتمعوا على الثناء عليك فرأيت أن أخالفهم فإني لو مدحتك فأعطيتني لم يشعر بي أحد فإذا هجوتك وعذرتني يقال ما هذا فيقال هذا غريم القاضي فاشتهر شوف هذا وجل يعني بلغ من سذاجته أنه يتكلم بهذه الطريقة هذا المسكين كفانا شر نفسه غيره ليس كذلك لا يقول هذا أبدا عن نفسه ولكن يتوصل إلى نفس المعنى ومن أشهر من عرف في زماننا بهذه الطريقة الذين ينقمون على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى تجد الرجل يصنف كتابا في الرد على الشيخ الألباني وإذا الكتاب زكى على كلمة الألباني فالناس يقرؤونه وهذه أرزاق وتقاذفونه ويرتفع سعره وترى من تلاميذ الشيخ ألباني من يرد على هذا الرجل وربما أشار الشيخ إذا كان الأمر في مصلحة في بعض مصنفاته إلى فلان فإذا بفلان هذا اسمه معروف يعني على الناس كلها ويكون فلان قصد الشهرة وما كان ليصل لهذه الشهرة إلا بمحاولة الطعن في بعض الكبار حتى يدخل في. والتاريخ لا ينسى اسمه في الحقيقة لكن لا ينساه لماذا بالعار والشنوف انظر إلى عدم التوفيق نعم سيشتهر لكن يشتهر بماذا؟ يشتهر بالعار والشنى ولا يشتهر بحسن السيرة والسريعة هذا مسكين وما أكثر من يفعل هذا في زماننا وبعض الناس يفعل هذا بطريقة يعني على قدر قيمته وقدره يعني يأتي في أي مجلس أو أي محاضرة أو يقف في آخر الصفوف ويعترض أي اعتراض لمجرد الاعتراض أعرف رجلا يعني كبيرا في السن دائما لا يفوت محاضرة ودائما يقوم في هو رجل عمي لكن يعني ويقول عن أي كلمة التي والضيف أحيانا يقول نفس الكلام في كل محاضر يعني بعد كل مرة يقف ويقول نفس الكلام ولو كان يعني عاقلا لا يأتي بغيره ما نفس الكلام يعني يحضر المحاضرة مثله والإمام يصلي وبعض الصلاة يقوم يقول يا شيخ لماذا لم تقرأ بفتحة الكتاب ولو لم تعطي لنا فرصة تدعينا نقرأ فتحة الكتاب فيقول له الشيخ المسألة خلافية الأمر فيها واسع وهذا مذهب مالك وهذا اختيار فلان وفلان وفلان والشغل ثابت متميّه والشيخ الباني الأمر واسع يعني وليس يصح أن الإمام يعطي فرصة للناس ليقرأوا الفتح لم ينقل هذا لكن الخلاصي المموم يقرأ أو ما يقرأ الجمهور أن المموم يقرأ وبعض العلم يرونه يقرأوا الأمر في هذا واسع طيب إلا هنا الأمر واسع أيضا لكن في محاضرة بعدها لأسبوعين قام نفس الرجل وقال نفس الكلام من أي صنف هذا فأجدته بنفس الكلام فعاد بعد شهرين ثلاثة وقال نفس الكلام ماذا تريد يعني أن يقال في المرة الثالثة قال لهم الناس اجلس اجلس حفظنا هذه المسألة وقد عرفناك نعم. هذا كأنه يقول اعرفوني ما تيسر عندهم الكلام ولو كان قديما مكرورا معادا المهم أن يقال وقام له فلان فاستدرك عليه بكذا وأجابه بكذا فيدخل فلان مع هذه الفلالين ولكن دخولا ليس بحسن ليس هذا من حسن المدخل ولا حسن المخرج ولو مضي مقصدها يصلح نياتنا بقية يعني سبب او سببان او ثلاثه اسباب يعني نكتفي بهذا القدر والحمد لله رب العالمين